يا همس الغرامي اليك يا من غمرت زوايا قلبي بودك وتربعت عرش الهوى بنطفك يا هاني يا همس الغرامي تزوى يا قلبي بودك وتربعت عرش الهواء بنطفك إليك يا وجدي وكياني إليك يا كلفي وبياني إليك أدعنت الكلمات وصورت الذكرية إليك يا وكياني إليك يا كلاسي وبياني إليك أدعنت الكلمات وصورت الذكريات وبعثرت اللحظات بحثا عنك أو القليل منك إليك يا مرت زوايا قلبي بودك وتربعت عرش الهوى بلطفك وجدتك في كل زوايا الغرف ولم أجدك أنت ولم أجدك أنت وجدت صوتك عطرك ما ضحكتك إلا أنت إلا أنت إلا, أنت إلا أنت ولذت البدايات وفي تلك البدايات وجدتك أنت وعشقتك أنت وتحللت بك أنت واكترتك أنت لتكون I'm no, no. تربعت عرش الهواء بلطفك